وَلَقَدْ آنْتَ نَقمَنَا الْحِكْمَةَ أَنْشْكُرَ لِلَّهِ وَمَا إِنْ أَشْكُرْ فَإِنَّ multimod oh, pol well. oh, yeah. ان بلى من آمن ثم إلي مرجعكم فأنا رانكين انفي <تصفيق> ولا تصع ابن خدك مماس ولا وان قضى دي في مشيكوا